بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ جَعَلَ نَالِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم نمْش وَصبرُِ عَلىأَادِهَتِكُم إِ هذا لَ شيءَ أ يادُ مَا سَمَِّ بِهَا في المَِِّلَ خَِ ماَا سَمِنَّ بهذا في المِلَّتِلَ خِرَةِ إ هذا 119. إلا اختلاق ننزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب 110. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو لوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب رسل فحق عقاب وَمَا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 118. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصر الخطاب وهلتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصْناان بَ غَ بَضنا على بعض فحك بَ لا بِحَّ وَلا تشيق وَذنا إلى صَو الصط إ هذا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 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٍ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ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 119. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولل الباب 110. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. اذْذُرِ رِضَا عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِ لَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ رُدُّوها علي فطفقنا نسحا بالسوق ولا ناقو ولقد فتننا سليمان وألقينا عليكم صيه جسدا ثم أناب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ والالشاعطينَ كلُ بَن يغَوصِ وَآ خَرينَ مُقَنين فيِي الْ الصفَد هذا طَ أَا ثَمنُ ل وَمسِك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارْكُضْ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي واخُذْ بِهَدْيِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ فاقوا ويعقوب ا لليدي ولا بصر اننا اخلصنا بخالصه ذكر الداد وانهم ينادنا من المصطفين اخيات واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم لبواب 111. جنات عدن مفتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكمة كثيرة وشراب 112. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 113. هذا ما توعدون ليوم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل 117. قل إنما أنا منذر 118. وما من العين إلا الله الواحد القهار 119. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كانني من علم بالملئ لألا إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير بِذِ اذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ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 قال فبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُل مَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَغْدِيحٍ